ومن يضل فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد احنا وقفنا عند كتاب الزكاة مش ويشتمل على ستة أبواب الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل المسألة الأولى في تعريف الزكاة الزكاة في اللغة النماء والزيادة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 والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم مسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة قوله تعالى وأقيبوا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها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 وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وأجماع الأمة فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. وقاعدة العذر بالجهل دي قاعدة في كل مسائل الدين كان معذور في جهله فلا غير مؤخذ عليه كان حتى هنا ذكر إن, إن كان يجهل وجوب الزكاة وهو ممن يجهل ذلك مثله يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببدية بعيدة عن الأمصار ده أول نوع من أنواع الجهل جاهل ومثله يجهل ذلك كل أهل يجهلون ذلك وقومه يجهلون ذلك ففي الحالة دي هو غير مؤخذ به بجهله أما واحد ينشأ بين المسلمين وشيء معلوم بين المسلمين منتشر ويجهله فلا يؤخذ بذلك ففرضنا واحد جيه جلنا في يوم من الآيام وقال لنا والله أنا معرفش أني في زكاة هل هذا الكلام يؤخذ به ولا يؤخذ به لأن هذا الأمر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 غير مؤخذ بذلك ومع في جهله. حكم مانعها بخلا من منع اداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده وجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام لأن الزكاة فرع من فروع الدين يبقى هو آثم ولا يخرج من الملة فاعل كبيرة يعني لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه فلم يكفر تاركه بمجرد تركه قوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار في آخر الحديث في رواه مسلم فده دليل على إنه إيه؟ إن هو ممكن في يوم من الايام يدخل الجنة وده مصير الموحدين إن هو يعذب بتركه للزكاة وفي نهاية الشيء مصيره إلى الجنة. وكذلك ترك الصلاة خدناها. بس تارك الصلاة خلاف فيها أشهر من الخلاف في الزكاة. والجمهور على أن تارك الصلاة مثل ترك الزكاة ان هو فاعل كبيرة ومصيره إلى الجنة إن كان من الموحدين. إن مات عبد التوحيد يعني. والخلاف في ذلك مشهور وهو من مفردات الإمام أحمد. مذهب الحنبلي قال أن،, آه، أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر يخرج من الملة وكل الفرقين يستدل بأدلة والراجح والجمع بين كل هذه الأدلة ويحمل الفاظ الكفر التي جاءت في الحديث على الكفر الأصغر والإجماع على أنه كافر بس الكفر أصغر ولا أكبر لأن نص الحديث من ترك الصلاة فقد كفر ونص الحديث أخر هو النسائي في سنة صحيح عن, أبي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تارك الصلاة وقال فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه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 يعني واحد امتنع عن أداء الزكاة تؤخذ منه قهرا مع التعزير واختلف العلماء في التعزير فهي لم يذكر الخلاف بس الخلاف في أنه ورد في نصف الحديث أن يهى تؤخذ ويؤخذ منه شطر ماله ماله وهذا التعزير من جنس عمله أنه بخيل بالزكاة فيؤخذ منه بنقيد قصده يؤخذ منه شطر المال نصف ماله واختلفه هل هو نصف المال كله نصف ماله كله أم نصف المال من جنس الزكاة المؤدة فيها يعني هو بال بزكاة الحبوب هل يؤخذ منه نصف ماله من الحبوب أم نصف ماله كله مجموع ده اختلاف بين أهل العلم وظهر الحديث وعموم الحديث يؤخذ منه شطر المال نصف المال كله تعذيرا له, تعذيرا له. وأخذ منه بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية و... ابن قيم بجواز التعذير بالمال، بخلاف جمهور أهل العلم اللي هم الحنفية والالحنابيله والمالكية منعوا التعذير بالمال. قال يعذّر بالضرب بالحبس بغيره، ولكن شيخ الإسلام تاميا وابن قيم استدل بذلك ووافق مذهب الحنفية أنه يؤخذ منه شطر المال، فدل ذلك على أنه يجوز التعذير.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 قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمولهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ولقول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والعناق الأنثى من ولد المعز المعز ما لم تستكمل سنة وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة فكان ذلك إجماعا منهم على قتال منع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصص في الحقيقة هناك قبل أن في الأموات التي تجد فيها الزكاة هناك أحديث في الترهيب على اتيان الزكاة على من منع الزكاة حديث في البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه أو يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه بله يعني بشدقيه الشدقين اللي هم دول ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم فوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وأيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها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 فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في, بطن في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها اجرا ولو سقها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في, بطن في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وارواثها وديت فضيلة الصدق الجارية صدق الجارية أن الله عز وجل يحتسب بها أجور كثيره لصاحبها كمثل هذا الفرس ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى رواه الامام مسلم وفيه دليل على أن الحلي فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز والحلي من الكنوز لأنها من الذهب ومن الفضة وسألت الحلي حنأتي لها إن شاء الله عندما يأتي في في زكاة الذهب والفضه أموال الأموال التي تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب في خمسة أجناس من الأموال، وهي هنا الخمس أجناس، وعندنا جنس ونوع، هو الزكاة لا يعتبر فيها النوع، إنما يعتبر فيها الجنس، الفرق بين الجنس والنوع، الجنس اسم كبير يتسع كل أنواع كل انواع الصنف مثال مثلا التمر ده جنس هل التمر ليها انواع انواع كثيره كل انواع التمر دي تعتبر جنس التمر فإذا التمر فيه زكاه يبقى كل انواعه فيها زكاه الشعير فيه زكاه يبقى كل انواعه فيها زكاه وهكذا يبقى الجنس اللي هو الصنف الاسم الذي يشمل كل انواع هذا الجنس والنوع أخص من الجنس فرد من أفراد الإيه؟ الجنس زي جنس البقر البقر يدخل تحته أنواع كثيرة منه تحته تحت مثلا الجاموس من البقر ولا جنس مختص الجاموس جزء من البقر البقر البلدي البقر الفريزيان أي نوع من أنواع البقر الأخرى في أنواع تانية حد يعرفها الهولندي هي هيلفريزيان ولا نوع تاني نوع تاني في بقر صيني كمان أكيد بقر رخيص في بقر هندي آه فده المقصود يعني جنس البقر يدخل فيه أي نوع واحد عنده بقر وعنده أنواع من البقر كل دولة حيعدهم على انه إيه نوع واحد أول نوع من أنواع الزكاة الأصناف التي الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام يسموها المواشي بتشمل ثلاث أجناس الإبل والبقر والغنم الإبل كل أنواع الإبل بسنام بسنامين بثلاث سنايم كل أنواع الإبل يدخل تحتها البقر والغنم كذلك الغنم يدخل فيه الماعز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 كلما نفذت أخرىها عادت عليه أولها حتى يقضى بين الناس النوع الثاني النقدان وهما الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم قول تعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة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 المعاني دي أخوينا هو حيفصلها تفصيلات تفصيلات بعد كده بس أنا عايز أخذ عليها نبذة سريعة عروض تجارة كلمة عروض يعني بضاعة ماشي يبقى في فرق بين بضاعة والفرق بين البيع مش هو ده بيع لم يتخذ الشقة بضاعة إنما لو عملها بضاعة هو تاجر شؤاء اشتري الشقة ولما تربح يبيع عشان يشتري شقة عملها بضاعة يبقى الربح عروض التجارة ديت في البضاعة بس في مش في كل شيء يباع لا في فيما يباع من أجل الربح هو هنا قال كل ما أعد للبيع والشراء اللي هي بنقصين كده بضاعة قول تعالى يا أيها الذين أمنوا وافقوا من طيبات ما كسبتهم فقد ذكر عامة أهل العلم أو عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة ليها البضاعة. رابع نوع الثمار الحبوب والثمار الحبوب هو كل ما كل حب مدخر مختات من شعير وقمح وغيرهما والثمار وهو التمر والزبيب. قول تعالى هم أخرجنا لكم من الأرض وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا أو عثريا العشر العثري اللي هو يسقى يشرب بعروقه جاي من العثرة والعثرة اللي هي حفرة فالعثريا كأنه يعني حفر لنفسه تحت الأرض ليمتص الماء بعروقه لا يسقيه الإنسان فالحديث يقصد فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا يعني لا يسقيه الإنسان سقط السماء يعني الأمطار أو العيون من المياه الجوفية أو كان عثريا يعني صاحبه بيزرعه ويتركه فهو بقى يمد جذوره تحت الأرض يمتص فيها الماء العشر وفيما سقي نعم كان نخلك انواع كثيره سقي بالنطح نصف العشر النطح اللي هو يعني بفعل الانسان بفعل يسقيه زي الاراضي بتاعت مصر كلها كده بتزرع بفعل الانسان بتسقى بفعل الانسان بيجيب مكنه وياتي من الـ من الـ من الترعه ويسقي بها الايه الزرع النطح صوره عندهم يعني إيه بالإبل التي يحمل عليها الماء أو يحمل عليها الماء لسقي الزرع وتسمى ناضح والأنثى ناضح ده كانوا زمان بيعملوا كده إبل بتروح تأتي بالمية وترجع تانيت تسقي فهم دلوقتي مدل ما عملوا إبل عملوا إيه؟ موسير ومطور كل ده فيه نصف العشر الخامس المعادن والركاز المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية دفائن الجاهلية خرجت منها دفائن الإسلام يعني لو واحد حفر وجد آثار إسلامية دي لقطة مش ركاز يعمل فيها إبقى يعرفها سنة وإن كانت بعيدة الأزمان يعني حفر لقى كيس صرت فلوس من أيام الدولة العثمانية أيام هارون الرشيد يعمل ايه هيعرفها سنة وبعد سنة يمتلكها كاملة لما يعرفها هيبضع عليه. لا ما هيكتب ورقة صغيرة وجد مبلغ من المال <تصفيق> وجد مبلغ من المال وطبعا لا يظن وجودها بس يجب التعريف لأن التعريف شرط في الامتلاك يعني اللي مش هيعرف مش هيمتلك وهيصدق بيه والتعريف شرط في الامتلاك تعريف سنه وبعد السنه يمتلكه اما لو وجد اثار جاهليه من ايام الفراعنه دي ركاز دي فيها صدقه 20% من ثمنها خمس 20 في 8 وله الباقي بغض النظر عن القوانين المجرمه لذلك ده حقه شرعا القوانين المجرمه هم اللي حطوها يحطوا قانون تاني يغيروه بان الدوله تشتري تشتري بس بشرط إن الأثار لا تكون محرمة بأش أصنام لأن الصنم يحرم بيعه عايز يبيعه يبيعه ذهب دهب يسياحه ذهب دهب يكسر رأسه ويبيعه حجر أو الدولة تشتريه وتديله تمنه ياد ياد إنه لا يحق للدولة انها تمنع الناس من حقوقها الشرعي ده حق شرعي لي للشخص حقه حق الشرعي فيها إن هو إن وجدها يمتلكها دون الدولة مش ملك للدولة فنعم في لا في أرض في ملك إن وجدها في ملك إن وجدتها في ملك غيره دي في لصاحب الأرض قال الإمام القرطبي في تفسير يعني النبات والمعادن والركاز وقوله تعالى في ركاز الخمس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس حديث متفق عليه وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن في الحكمة من إجابة الزكاة وعلى من تجب حتى لو ملأهش في ملكه وليست في ملك أحد يمتلكها ب... لأنها في حكم اللقط يعني واحد ماشي كده في ال... في بحيرة في بحيرة البرولس وجد عروسة ذهب دي ملكه ولا لا هو هو اللي وجدها هو يمتلكها بس يحرم عليها أن يبيعها وهي صنم يمتلك قيمة الذهب اللي فيه.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 وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله لأن حب المال من الشهوات صح زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فهي من الشهوات والشهوات تسيطر على النفس تسيطر على النفس وتجعلها بتزلها. تزلها إلى الأرض فالإنسان مطلوب شرعا منه أن يتخلص من شهواته وأن يعاند نفسه في هواه ومن ضمن هذه الأمور كسر شهوته إلى المال فلو وجد نفسه له شهوة إلى المال ولا ويبخل بالزكاة يعلم أنه نفسه فيها شهواته تؤسره فمن أجل ذلك يبذل أكثر حتى أكثر نفسه في سداد في حب المال الثالث موزات الفقير وسد حاجة ال المو... الم... الم... معوزين والبائسين والمحرومين. بالنسبة لزكاة تعرض التجارة لو في هيئة معينة والهيئة ديّة بتجمع الأموال الزكاة سا ممكن تخلص البلاد كلها من المشاكل الاقتصادية هي للأسف الشديد الإدارة التي تريد أن تخرج من الأزمة الاقتصادية لا تريد أن تخرج منه بالسبيل الشرعي. إنما تريد أن تخرج منه بالسبيل المعتاد اللي هو العادي زي الناس ما بتعمل إن إحنا نشوف برضو بنك يمولنا وكلام ده إنما لو أرادت أن تخرج به من هذه الأزمة عن طريق الشرع لا ساندها الله عز وجل من ضمنها تكوين هيئة خاصة بالزكاة تجمع زكوات عروض التجارة وغيرها الهيئة دي موجودة في السعودية السنة اللي فاتت الهيئة دخلت دخل لها الزكاة 84 مليار ريال وكان أعلى من السنة اللي قبلها اللي قبلها كان 75 مليار ريال في السنة دي في السعودية وعرض التجارة في السعودية لا تقل عن مصر لأن مصر فيها مصانع وفيها مواد دخام كثيرة وفيها ثروات كثيرة جدا ممكن تكون للتجارة وممكن تكون فيها أشياء كثيرة ستأتي بأموال طائلة بسبب هذه الحاجات إلا أن الناس هم نفسهم بيطلعوا الزكاة برضو. الناس حيطلعوا الزكاة لأن الناس بيطلع حكتين ضرايب وزكاة. أنا حقول له لا اللي عنده مصنع مش هتطلع ضرائب ويديني زكاة. ويبقى الزكاة لها مصرف واحد في الدولة تجمع الزكاة فيه. ده هيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد بلا شك. بس طبعا الموضوع عايز دراسة اقتصادية. هي بتبقى فكر فكرة والموضوع عايز تقنين اقتصادي أو دراسة اقتصادية عميقة. يعني كل دي أفكار ممكن ما تتطبقش يعني ما بهذه الصورة إنما هي بيبقى لها بيبقى لها قوانين ممكن تعملها لكن المقصود أصلاً من من تشريع الزكاة هي موسات الفقير وسد حاجته وتحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين الأفراد المجتمع فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها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 لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه سميت زكاة صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فالصدقة من الصدق ان هو صاحبها صادق يتخلى عن جزء من ماله الذي اكتسبه من أجل أمر الله عز وجل بذلك أمره الله عز وجل بذلك السابع أنها سبب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 إلى إلى ملك الفقير وده معنى انك أنت بتعطي للفقير ماله وأصبح دين عليك دين على الغني للفقير من أول يوم بعد الحول دين مدين الفقير يعني اللي بيأخر الزكاة يأثم إثمين إثم لانه أخر الفريضة عن وقتها إثم آخر انه أخر توصيل الحق المال إلى أهله كأنه على دين للفقير فلما بيدي للفقير ماله ما بيديش للفقير ماله هو ده بيدي للفقير مال الفقير ويدي الفقير يقول له خذ مالك مش مالي مش زكاتي لا خذ مالك هذا مالك الله عز وجل اقتطعه من مالي لك فهو حق للفقير ده المقدمة دي توضح لنا نقطة أن أحيانا بعض الأغنياء بيبقى عنده نوع من التسلط على هذا المال وبعدين ما يديش الفقير مال لا يقول له لا أنا هجيب له الحاجه اللي على مزاجي أنا ويروح يجيب له يشتري له حاجة يقول لك خد زكاتك هات هات كده واحد عليه لك فلوس وفي يوم راح جاب لك الفلوس ديت مثلا ألف جنيه راح جاب لك بيها بيهم تلاجة وقال لك خد فلوسك ايه هتاخدها مش هتاخدها طب مش معنى بتكبر الفقير ان هو ياخدها ولذلك العلماء قالوا لا تجزئ إلا أن ياخذها الفقير مال لازم تديها الفقير مال والفقير هو بالخيار ممكن يوكلك في شرائه يعني مثلا الفقراء اللي هم بيتجوزوا ومحتاجين فلوس للزواج بنقول إحنا نشتركه غساله وتلاجة بس بإذنه يعني هروح اقول له زكاتك هي ألف جنيه هي وخمس تلاف جنيه هم خمس تلاف جنيه دولت إحنا عايزين نشترك بهم إيه حاجة عشان نعينك على الزكاة على على الزواج فيقول أن عايز اشتري التلاج ويجي ويختارها لأنه ده ماله فلوسه وي، وي، وي، ويختار بمبلغ الخمس تلاف جنيه ودول ملكه بتوعه هو اللي بيشتريهم برأيه أو يوكل من يثق فيه في شراء الأصناف دي كان كانت جمعية أشخاص أو هيئات زي الجمعيات أو شيء فالمقصود من كل ذلك أن المال يصل إلى الفقير من جنس هذا المال المزكة الفقراء والمساكين والعمل اللي هنا عليها إلى الآية ده كل مال يصل إليه الحبوب تصل حبوب زكاة الفطر تصل حبوب زكاة المال تصل حبوب والله عز وجل الحكمة من تنويع الزكوات كلها هي أن يصل إلى الفقير أنواع مختلفة من الزكاة الحبوب والثمار دي زكاة عروض دي زكاة الخارج من الأرض وزكاة الفطر أموال دي زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين كل ده يأخذ مال ويأخذ حبوب حبوب الاكل والشرب والمال للاعانه لإيه؟ لإيه على الحياة ما ينفعش اظلمه برضه واروح أديله في زكاة الفطر أديله مال وأجبره على أنه يأخذ مال حقه شرعاً ياخذ الزكاه كن بقى أنه يأخذها ويروح يبيعها حقه هو حر ما يروح يبعها وانت زعلان ليه واللي, واللي بيفرض عليه زكاة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 وأقول له هو ده اللي عندي كان عاجبك خدت بالك فممكن الفقير يوكل صاحب الذكاء ان يبيعها له دي مش دي مشكله دي حنجلها ان شاء الله طب نخلص نخلص الاول بعدين الاسئله لان الباب كتاب الباب طويل وفي كل الاسئله التي انتم إن ان شاء الله هتلاقيها موجوده في الكتاب على من تجب الزكاة شروط وجوبها تجب الزكاة على من توافرت فيه شروط الاتي دي بقى ليتجب على الأشخاص يعني مين اللي يحتجب عليه زكاة أول شرط الإسلام فلا تجب على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام قول تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكافر لا تقبل منه النفقة ولا تقبل منه الصدقات فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين يعني الدليل فيها أن كلمة على المسلمين لكنه مع ذلك محاسب عليها يعني الكافر محاسب على هذه الزكاة لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح ما سلككم في الصقر قالوا لم نكن من المصلين فمعنى كده أنهما يحاسبوا على الصلاة وهم كانوا مجرمين كفار التاني، الثاني الحرية فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب المكاتب اللي هو مين الذي كتبه سيده سيده سيده كاتبه سموه مكاتب اسم مفعول إنما المكاتب مين السيد السيد كاتب العبد إيه بقى المكاتبه دي مكاتبه عقد بين السيد وعبده في أن يشتري العبد نفسه من سيده على اقساط العبد بيشتري نفسه بيقول للسيد انت تمنك كام يقول له عشر تلاف جنيه يقول له خلاص انا هاخد منك كل شهر ألف جنيه ويسيبه بقى يروح العبد يشتغل ويسدد له ألف جنيه بالقصد لغاية العشر شهور ما يخلصه بعد العشر شهور يبقى حر بسامة وكتابة يعني عقد فالمكاتب برضه ما ينفعش ليس عليه زكاه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 لم يؤدي للسيد مال ده بيشتغل لحساب نفسه فهيبقى حر إزاي لسه ما شتغلت نفسه لأن الأصل هو ملك للسيد فبخلاف البعلى بالتقصيد وفي نوع تاني برضه يسموها الإيجارة المنتهية بالتمليك زي المكاتبة كده بيعملوا عقد إيجارة دي منتشرة في بلاد الخليج ومنتشرة هنا برضه إيجارة عقد إيجار ولما بينتهي مدة العشر سنوات بيمتلك السلعة ده بيسموها عقد إيجاره تنتهي بالتمليك ده المجمع الفقه أفتى بتحريمه بنوع من أنواع البيوع المحرمة لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف وأن ملكه ضعيف ليه لأنه ممكن يعجز ممكن ما يقدرش يسدد في خلال عشر شهور فيرجع تاني إيه ملك لسيده وأن العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه على مين؟ على السيد الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا مستقرا أي أنه ليس بعرضه للتلف فإن كان عرضه للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن لأن الزكاة تجب موساة للفقراء فواجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوصق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني إبل وليس فيما دون خمس أواقي صدقة كل ده سيأتي في أبوابها إن شاء الله الرابع حولان الحول على المال وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا يعني السنة تبقى هجرية والفرق بين السنة الهجرية والميلادية كم يوم؟ 11 يوم يعني معنى كده لو واحد بيؤدي زكاته على السنة الميلادية حيتأخر كل سنة 11 يوم يبقى يحرم عليه أن يؤدي الزكاة على حسابات السنة الميلادية يحرم عليه لأنه حيبقى فيها تأخير إنما يحسبها بالهجري واللي بيادي زكاته الميلادي يقلبها يشوفها هجري كام ويمشيها في دلوقتي في في دلوقتي برامج موجودة على الانترنت تدخل التاريخ الميلادي يجيب لك التاريخ الهجري فاللي بيادي زكاته بالميلادي يخش على البرامج ديت ويشوف بيتساوي كام هجري ويؤدي تاريخه ويؤدي عليه الدليل على اشتراط الحرية إن العبد لا يملك العبد لا يمتلك المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشتغطه المبتاع ماشي؟ من باع عبدا وله مال يعني العبد ده له مال فماله يعني مال العبد للبائع إلا أن يشتغطه المبتاع يعني لو المشتري اشترط المال ياخده العبد للمال فرضنا واحد سيد بيبيع عبده وعبده ده في, في, جنيه في جيبه ألف جنيه الف جنيه ده بتوع مين بتوع السيد صح فماله للبائع البائع هو اللي يمتلك مال للعبد فالعبد لا يملك بل العبد نفسه ملك هو نفسه مال يباع الشرك المال والمال لا يملك يعني البهيمة لو انا قمت انا جاي معلق لها كده في رقبتها موبايل عشان لو حب لو يعني ايه تتكلم فيه ولا حاجه هو ده بتاعها امتلكته خلاص ما امتلكتوش حتى لو غالي فهو البهائم والاموال لا تمتلك فكذلك العبد لا يمتلك طيب حاول احنا قلنا الحولي اشترط فيه سنه قمريه يعني 354 يوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الشرط خاص ببهمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشرت فيها الحول لقوله تعالى وآت حقه يوم حصاده يوم الحصاد يؤدي زكاة الحبوب ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض يعني لو واحد حفر ولأ ركاز. الركاز ده يؤدي زكاته في الحال. واجب يجب معدي زكاته في الحال، فلا يعتبر في وجوب زكات حول كالزرع والثمر. مسألة السابعة في أقسامها. الزكات قسمان. زكات أموال وزكات أبدان. زكات الأموال هي التي تتعلق بالمال. وزكات الأبدان هي التي تتعلق بالبدن وهي زكات الفطر. المسألة الثامنة زكات الدين، الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة, في, سنة في سنة قبضه وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنه زكاه الدين ده بقى نضرب مثال كده واحد له دين له دين عند واحد شخص ألف لهم 10.000 جنيه عنده به هيقدل 10.000 جنيه دولت بعد 5 سنين هل عليه زكاه أم لا دي فيها تفصيل زكاة الدين فيها تفصيل تعمل كده زكاة الدين وعمل شرطتين كده شنب الأول إذا كانت زكاة الدين دولت دولة زكاة الدين وبلغ النصاب الدين ده بلغ النصاب زكاة الدين يا إما على فقير يا إما على مليء فقير او مليء انا مش عايز أقول غير مليء ومليء المليء بقى اللي هو ايه الانسان المليء اللي مليان لما اقول لك الراجل ده مليان يعني مش طخين لا مليان يعني في ثلاث صفات مليء بالقول ومليء بالمال ومليء بالبدن مليء بالقول يعني غير جاحد للمال كلمه مليء ده في ثلاث صفات مليء بالقول والمال والبدن مليء بالقول يعني غير جاحد للمال. يعني أنا اقول له عليك عشر تلاف يقول آه. وعليه وثيقة ومكتوب عليها شيك. ده اسمه مليء بالقول. مليء بالمال يعني معاه الفلوس. تاجر مثلا وديته الفلوس عشر تلاف جنيه عشان يخلص نفسه بس في أي وقت أنا طلبت هطلبهم هيدهم لي. ما عنده مال. ده مليء بالمال. مليء بالبدن يعني أستطيع أن اشتكيه ويحضر مجلس الحكم. مش أبوه مثلا. لأن الأب لا يحضر مجلس الحكم لو واحد اشتك أبوه أبوه من حق إنه ما يحضرش ويروح يقول الأضي إيه باوز الأضي أنا مش أنا مش ردة عنه لأن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فلا يجوز للابن أن يشتكي أبيه وإني اشتكى بطلة الدعوة لا يجوز له وين يحضر مجلس الحكم لا لا يحضر مجلس الحكم لا يعني له حق في أنه لا يحضر مجلس الحكم فده مش مليء بالبدن يعني لو واحد عليه أبوه عليه ليه فلوس ده ما يبقاش مليء طيب إيه بقى الحكم على مليء وإيه الحكم على غير مليء؟ لو كان غير مليء يعني فقير أو أب أو جاحد الثلاثه دولت له حكم اختلف العلماء فيه في الاثنين والراجح إن الدين اللي على الفقير يسقط تسقط زكاته لأنه مجهود مجهود أو ما يقوس منه واحد استلف الخمس تلاف جنيه وده فقير أنا عارف أنا مدهم له وأنا بقول إيه اعوضي على الله ممكن ما يرجعوش فده في الحالة ديت ده ليس عليه زكاة. زكات في ديت الدين ده, ده سقط زكاته. ولما يقبضه يبقى يؤدي زكاته لما يستقبل به حول جديد. خلاص يبدل على فقير. أما اللي على مليء. فعليه زكاة. وهو مخير فيها بين أمرين. أن يؤديها كل عام أو يؤديها للسنوات الماضية إذا قبضها. أن يؤديها كل عام أو يؤديها على السنوات الماضية إذا قبضها. مثال؟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 12.5% خلاص أنا مخير دي ودي هو مخير بين أن يؤديها كل عام أو يؤديها إذا قبضها لما مضى المسألتون دولت برضو فيها خلاف كثير وده إن شاء الله هو الراجح هو هنا خالف قال إن كان صاحب الدين يزكيه إذا قبضه العام واحد في سنة في سنة قبضه عام واحد وإن كان على مليء قادر فيزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود خلاص هو هنا لعام واحد إذا قبضه لا هنقوله لا مش لعام واحد لما يبقى على فقير سقطت من علي الزكاة تماما وإذا قبضه يستقبل بحول جديد يعني هيعده كأنه جاله فلوس من جديد زكاة الذهب والفضة وفيه مسائل نحاول إن شاء الله قال زكاة الذهب والفضة النهاردة سهلا إن شاء الله ماشي بس من ضمن ماله من ضمن ماله بس هو هو سلفه باختياره يقول له هات فلوسي عشان اشتغل بيها هو هو ربنا خيره من امرين يا اما ياخد فلوسه ديت ويشغلها ويكسب منها عشان الزكاه او يديها ويكسب الثواب فهو اختار الثواب فهو هيختار السواب فربنا قال لو هذا الرجل فقير انا اسقطت من عليك الزكاه عشان هو فقير زك... يعني صدقه من الله اما لو هو مليء وغني وانت تقدر تطلبها في اي وقت فانت عليك الزكاه انك انت خدت الاجر وفعله الاجر فبس طب نخلي ال... عشان الوقت نخلي ال... نعم لا مفيش فوائد الزكاة على المزكي على صاحب الفلوس آه مش على ال... آه. مش على المستلف هو اللي هيستلف حيستلف ويبقى يؤدي زكاتهم لا الزكاة على صاحب المال اللي سلفه آه هو مش حياة هو مش ياخد ربا ولا حاجة ويدلو عشر تلاف وياخد عشر تلاف فيش فوايد لا لا الفوايد يدي ربا ده هو بياخد بيديهم له عشان الصدقة بياخد أجر يعني إيه؟ لا دي في التجارة إن شاء الله ناخدها يعني لو أخرت الأسئلة والله ه... إن شاء الله ه... هنجاوب على الأسئلة كلها في الآخر زكات المضربة دي إن شاء الله ناخدها في زكاة العروض زكاة الذهب والفضة حكم الزكافي فيهما وأدلة ذلك تكيب في الذهب والفضة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب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 وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته مئة درهم تجب الزكاة فيه مقدارها النصاب هيجي لوقت النصاب مقدارها مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر ربع العشر يعني كان اثنين ونصف في المائة أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار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 ولما ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال الشروط واحد بلوغ النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب إيه هو المثقال المثقال هو الدينار النبوي ده المثقال الدينار النبوي سموه مثقال لأنه أصبح معيار شرعي مخلوق ما بعده يعني الدينار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مثقال وزنه وزن الدينار ده أربعة وربع جرام ذهب عيار أربعة وعشرين دهب خالص أربعة وربع جرام عيار أربعة وعشرين ده اسمه مثقال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 فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال ويسوي بالجرام 85 جرام طب يضرب كده 20 وربع ب85 يبقى 85 جرام عيار 24 جات من ايه من الصورة دي يبقى أنا لو عندي ذهب لو أنا عندي ذهب وعايزة زكيي نصابه كام 85 جرام عيار, واحد عيار 24 طب عيار 21 كام بتضرب مقص صح؟ 24 على 21 في 85 هتطلع كم؟ عيار 24 97 نعم؟ لأن الدهب اللي في البيوت ما فيش منه 24 دي سبايك يعني الدهب عيار 24 ده السبايك صح؟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 85 جرام عيار 21. عيار 24. 97 جرام عيار 21. 113 جرام عيار 18. خلاص؟ ونصاب الفضة 100 درهم. الدرهم بيسوي كم؟ 2 جرام 975 من ألف. 2 جرام علامة 975 من ألف. إنت لو جبت درهم كده ووزنته يديك 2 جرام 975 من ألف كده في 200 يديك كام 595 جرام فضة يعني الدرهم فضة والدينار دهب ماشي كده يعني الدينار ده وزن الذهب والدرهم وزن الفضة وزن الفضة 2 جرام 975 في 200 لان النبي صلى الله عليه وسلم قال 200 درهم هتضربهم في بعض هتديك 595 درهم فضة عيار ألف يبقى ده النصاب بتقدير الذهب والنصاب بتقدير الفضة والأوقية ليس فيما دون خمس أواقي, خمس أواقي صدقة والأوقية أربعون درهما فخمس أواقي تساوي درهم وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواقي ونصاب الذهب عشرون من فقار وبقيت الشروط الإسلام والحرية والملك التام وحوالان الحول وقد سبق الكلام فيها يبقى احنا كده ضبطنا النصاب الفضة ونصاب الذهب نصاب الذهب خمسة وتسعين جرام عيار ربع وعشرين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 عبارة عن سندات لرصيد ذهبي كلام ده قبل سنة 1933 كان سندات لرصيد ذهبي ولذلك اللي عنده بعد سنة 1933 كده أو في خلال هذا هذه الفترة اللي يلاقي عملة ورقية يجد مكتوب عليها سند صح؟ حد قرأ الجملة دي اللي يجد عملة قديمة ورقية يجد مكتوب عليها كده سند بقيمة كذا 5 جنيه مثلا ويصل لصاحبه حين طلبه حين يطلبه فكانت أوراق سنديه كانت بتصدر الدولة خدت كل الذهب وودت للناس مكانها أوراق الأوراق دي اللي بيسموها العملة ده كان قبل قبل سنة 33 بعد سنة 33 حصل فيه هزات اقتصادية كبيرة وبعدين الذهب ما عادش موجود خدوا الذهب وبقى الغطاء ال الغطاء العُملة هو الدولار مكان الذهب ولذلك الغطاء الدولار بتاع الذهب ده انهيار اقتصاد أمريكا هيسبب انهيار كثير من اقتصادات العالم فالدولار هو اللي بيغطي دلوقتي العُملة يعني العُملة بكم دولار الدولار مش بكم ذهب بكم دولار فأصبحت العملات الورقية اللي في دنيا دي اتغطىها عُملة ورقية برضو فما أصبحتش لا ذهب ولا فضة فقرر المجمع على أن تعامل معاملة الأوراق الورقية تعامل معاملة الأقل ثمنا من الذهب والفضة مين الأقل ثمنا الفضة ليه لأنه أحظ للفقير زي عروض التجارة كده أحظ للفقير فكده صاب الأموال اللي معنا ديت هتبقى على نصاب الـ الفضة يبقى نصاب الفضة هتضرب 595 في 8 جرام الفضة جرام الفضة ممكن تحصل عليه من عن طريق النت موجود في الموقع اسمه سعر الفضة اليوم تكتب على جوجل سعر الفضة اليوم هتفتحه هتجد ان النهاردة يوم النهاردة كان 23 23 2013 سعر الفضة بالمصري 6 جنيه مثلا ونص هتضرب 6 جنيه ونص في 595 هيطلع لك مثلا 3000 ونص 3000 وشوية هو ده نصاب الفضة بتاع النهاردة كان معك فلوس أكتر منها وزادت عن عن عن هذا المبلغ سنة كم يبقى عليك الزكاة من نصف في المية قلت عن هذا المبلغ يبقى ما عليكش زكاة في فترة من فترات السنة قلت انقطع الحول وتبدأ من جديد طيب مسألة الربيع ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر بالأذن ماشي المجموعة الفق فضة المجموعة الفقهي قال الفضة هو الاقل الأقل بس غالبا اتفضلي عشان تجيب 85 جرام عيار 24 يعني فوق 30 ألف وده مبلغ طبعا يعني ما الاغنياء ما يحصلوش ما يحصلوش عليه سنه كامله يعني حد الله